بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي شَهْرِ ذِي الْحِجَّةِ ذِي الْحِجَّةِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ النَّاسُ فَيضٌ جَذْبٌ يَضْجَا في تَسْعَى إِلَى الْحَرَمِ فِي شَهْرِ ذِي الْحِجَّةِ, دي الحجة البيت ناداهم ناداهم والله يرعاهم يرعاهم البيت ناداهم ناداهم والله يرعاهم يرعاهم وقد خطاياهم والله ذو هذه العشرة لها خصوصية ليست بغيرها من الأيام حيث قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس ما من أيام من العمل الصالح فيهم أحب الله تعالى من هذه الأيام العشرة قال يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل فرج بنفسه ومالك ولم يرجع من ذلك بشيء فمن يعني أراد أن يطوّع بالصيام فهذا الخير ويدخذ من الأعمال الصالح من أراد أن يصوم بعض الأيام دون بعضها فله ذلك طبعاً الصيام هو لم يرد حديث بخصوصه ورد حديث عن حبصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعو صيام بسعود الحجة لكن هذا حديث ضعطه أكثر أهل العلم وهو في مسلم باليمانية لكن جاء عن عائشة رضي الله عنها في الصائح المسلم أنه قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صامة عشرة قط لربما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يعني بعض الصلوات فعائشة لا تعلم بذلك لأن الصيام أصلاً من الأعمال الصالحة التي جاءات يعني يعني يفضلها يعني في قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله كل عمل ابن ادم له الا الصيام الا الصيام فانه لي وانا اجزي به والصيام جننه واذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصدق فان سابه احد او قاتله فليقل إن مرء صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فمي الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه أخي المسلم احرص على نشر هذه المادة فالدال على الخير كفاعله قدمت لكم هذه المادة من موقع وذكر الإسلامي